عليكم السلام ورحمة الله. التفاضل يمكن بينها والاصح يعني بين المرجحات. ما في نسخة ثانية مكتوبة بينها؟ ها كل نفس. مزيح. في الظاهر التفاضل بينها يعني بين المرجحات. هناك مرجحات وردت في الروايات. مثل افرض موافقة امتكاب والسنة مثل مخالفة العام، مثل الشعر الروائي أيها هي المقدمة أيها هذه المرجحات هي مقدمة على غيرها هل هناك تفاضل بين المرجحات ام لا لاحظوا التفاضل بين يعني بين المرجحات هذه الظاهر بينها صحيح. لا لا المقصود مو الخبر. المقصود المرجحات. شوفوا. هناك خلاف بين العلماء حول الأخذ بالمرجحات المنصوصة. وقع الخلاف بين العلماء. فالاخذ بالمرجحات المنصوصة يعني هذه المرجحات المنصوصة ايها تؤخذ هل نأخذ بموافقة الكتاب هل نأخذ بمخالفة العامة هل نأخذ بالاشهر مثلا هل يقدم بعضها على الاخر وايها المقدم اذا قلنا التفاضل بينهما بالنتجة لازم نقول بين الخبرين اعتبار المرجحات شنو؟ التفاضل السلام عليكم بين الخبرين هذا كتبه باعتبار المرجحات يعني أي الخبرين نفضلهما أي الخبرين نفضله باعتبار شنو؟ المرجحات حرصتوا لكن إذا بينها السلام عليكم بينها يعني بين المرجحات. ما يخالف لكن اذا الموجود في جميع النسخ بينهما يعني بين الخبرين باعتبار المرجحات هكذا هناك خلاف بين العلماء حول الأخذ بالمرجحات المنصوصه كيف الخلاف وقع هل يقدم بعضها يعني بعض هذه المرجحات على الاخر يعني مثلا نقدم الشهره الروائية على سائر المرجحات وايها المقدم اذا هناك تقديم وتأخير ايها المقدم ايها الضمير الجعل المرجحة والذي عليه سلامنا محقق العلماء لان فيه خلاف الذي عليه محقق العلماء شنو انه ان الشائع انه يعني ان الشأن لا قاعدة هناك تقتضي تقديم أحد المرجحات على الآخر شوفوا إذا كنا نحن ومقبولة عمر بن حمضل فقط فالإمام صلوات الله عليه بين المرجحات بالترتيب أولا الشهره الروائي ثم موافقة الكتاب ثم مخالفه العام لكن هناك روايات أخرى روايات أخرى ذكرت المرجحات بترتيب آخر بغير هذا الترتيب فماذا يعمل الفقير اختلف قسم من العلماء قال نرجح الشهره دائما قسم من العلماء قال نرجح مثلا موافقة الكتاب قسم ربما قال نرجح مثلا مخالفه العام. ايها محبسي العلماء على انه هذه المرجحات الموجوده لا يقدم بعضها على بعض ان باستنباط الفقيه يعني هذا مرجع هذا مرجع هذا مرجع الفقيه يرى ان المناط والمناط المناط والميلات في اي الروايتين اقوى يأخذ بذلك يعني المرجحات يعني اشباب ليستكشف الفقيه الحجة الاقوى لاحظت اشنا لا؟ المرجحات اشباب ليستكشف الفقيه الحجة الاقوى فربما استكشف الحجة الاقوى بمخالفة العام ربما استكشف الحجة الأقوى بأن هذه الرواية مشهوره يعني مذكوره في كتب القوم أكثر من غيرها هرأتوا راي محققي العلماء ان هذه المرجحات ماكو تفاضل بينها ماكو تفاضل بينها يعني شنو سلام يعني ماكو ترتيب اولا تاخذ مثلا بالشهر ثم تاخذ بموافقه الكتاب ثم تاخذ المقاله العامه السلام عليكم وانما الفقيه ينظر اذا الى هذه المرجحات فيرى ان الروايه الاولى اشتملت على اي مرجح الروايه الثانيه اشتملت على اي مرجح فالذي يستنبطه هو يعني الذي يطمئن إليه بانه الأقوى في الحجيه يعتمد على تلك الروايه الا في باب الشهره فقد اتفقوا تقريبا على ان الشهره الروائيه هي المقدمه دائما هكذا اتفقوا اتفق والشعره هي المقدمه قائمه فاذا هل هناك ترتيب بين المرجحات لا ترتيب بين المرجحات ليش لا ترتيب بين المرجحات لان الادله التي وردت الينا ليست مقبوله عمر بن حنظله فقط اذا بس مقبولة عمر بن حنظله كان الترتيب مذكور اولا الشهره ثم موافقه الكتاب ثم شنو مخالفه العام لكن هناك روايات اخرى ونصوص اخرى بينت المرجحات على شكل اخر فالنتيجه ماذا تكون خلاصه الامر المرجح الاول الشهره الروائيه وباقي المرجحات في مرتبة واحدة في مرتبة واحدة يعني شنو؟ يعني الفقيه ينظر إلى هذه الرواية وينظر إلى تلك الرواية وينظر إلى المرجحات فإذا اطمأننا إلى أن الرواية الأولى هي الأقوى في الحجية يعتمد على الرواية الأولى إذا اطمأننا إلى أن الرواية الثانية هي الأقوى في الحجة يعتمد على الرواية الثانية لاحظوا والذي عليه يعني والرأي الذي عليه الضمير راجع الذي محقق العلماء يعني العلماء لأكثر تحقيقا إنه يعني ان الشان لا قاعدة هناك تقتضي تقديم أحد المرجعات على الآخر ما عدنا في القاعدة اللي تجعل المرجحات في سلسلة طوليه في سلسلة طولية يعني على الترتيب اللي هذه القاعدة تقتضي تقديم أحد المرجحات على الآخر يعني مثلا دائما مخالفة العامة تكون مقدمة على موافقة الكتاب أو بالعكس مثلا لا ما عدنا أي قاعده قاعدة فالمرجحات شنو تكون في سلسلة ارضيه يعني واحد بجنب الآخر مو في سلسلة طوليه يعني واحد تلو الآخر ما عدا الشهرة إلا الشهرة يعني الشهرة الروائية هي المقدمة دائما أحسنتم. التي جلت المقبولة المقبولة يعني مقبولة عمر بن حنضلة على تقديمها على تقديمها يعني شنو يعني على تقديم الشهرة فإذا الشهرة هي المقدمة دائما وما عدا ذلك يعني وغير الشهرة وما عدا ذلك يعني ما عدا الشهرة ما عدا الشهرة شنو وافقة الكتاب مخالفة العامة فالمقدم هو الأقوى مناطا مناطا يعني ملاكا يعني شنو الأقوى ملاكا الأقوى ملاكان يعني الذي يكون سببا في الحجية الأكثر في أقوائية الحجه يعني يجعل الرواية أكثر حجية وأقوى حجية من الرواية الأخرى هو الأقوى مناطع يعني ملاكان أي ما هو الأقرب إلى الواقع يعني إلى الحجية في نظر المجتهد. ما هو الاقرب الى الواقع الى الواقع احنا عبرنا عن الحجيه للتوضيح والا معنى الواقع يعني الحكم الواقعي المكتوب في اللوح المحفوظ هذا هو معناه الحقيقي لكن لبيان المراد وللتوضيح قلنا ما هو الاقرب الى الحجيه يعني يكون حجه اقوى ما هو الأقرب إلى الواقع؟ الى إلى الحكم الواقعي أو بعبارة أخرى الأقوى في الحجية في نظر المجتمع الأقرب إلى الواقع يعني الأقوى في الحجية فإن لم يحصل التفاضل من هذه الجهة إذا ما في تفاضل يعني الرواية الأولى فيها موافقة الكتاب الرواية الثانية فيها مخالفة العامة وقلنا هذه المرجحات عرضية مطولية والفقه نظر الى الرواية الاولى في الحجية مثلا درجة الحجية سبعين نظر الى الرواية الثانية بما هي ايضا درجة الحجية سبعين عند ذلك ماذا يعمل الفقه ماكو في الترجيح في أقوى في الحجية بين الروايتين عند ذلك يصل الدور إلى التساقط إلى التساقط يعني شنو يعني لا يعمل لا بهذه الرواية ولا بتلك الرواية وإنما يعمل إذا أقوناك رواية ثالثة وإلا بالأصول العمليه فإن لم يحصل التفاضل من هذه الجاة من هذه الجاة تكون الجاة المعجحات من هذه الجهه يعني من جهة مرجحات فالقاعدة هي التصاقب التصاقب يعني شنو يعني الرجوع إلى الأصول العملية التصاقب يعني الرجوع إلى الأصول العملية يعني أسقطنا لم نعمل لا بالرواية الأولى ولا بالرواية الثانية لا دخير. يعني ليست القاعدة التخير بحيث تكون مخير بين الرواية الأولى أو بين الرواية الثانية وإنما القاعدة التساقط كما تقدم في المباحث السابق ومع التساقط شنو مصير الفقير يرجع إلى الوصول العملية، الوصول العملية كم واحدة؟ أربعة. استصحاب، براءة، احتياط، تخير. التي يقتضيها؟ يقتضيها الضمير راجع للوصول العملية. المورد والمورد والفاعل هنا، يعني ما يقتضيه المورد؟ المورد هل يقتضي الاحتياط؟ فنقول بالاحتياط. المورد. يكتوي البراءة فنقول بالبراءة إذن لا يمكننا أن نعمل لا بالرواية الأولى ولا بالرواية الثانية فإذن خلاصة الكلام إذا كانت هناك مرجحات في الرواية الأولى وفي الرواية الثانية على الفقيه أن يرى أن بينه وبين الله أي الروايتين أقرب إلى الواقع أي الروايتين أقوى في الحجية فيعمل وفق هذه الرواية أما إذا تساوى الروايتان تساوى الروايتان فعند ذلك يتساقطان ويأخذ بالأصول الحملية مالي؟ مالي كذا المشهور ما يعني الروايتان مشهورتان أو الروايتان غير مشهورتان عند ذلك بقية المرجحات في يعني في مناطق واحد مالي في سياق واحد هذه كلها بالنسبة إلى المرجحات المنصوصة يعني المرجحات التي ورد النص بها هناك مرجحات غير منصوصة المرجحات غير المنصوصة المرجحات غير المنصوصة يعني شنو؟ يعني هذه الرواية وهذه الرواية ماكو من المرجحات المنصوصة مثلا الاشهد موافقة الكتاب مخالفة العامة مصر وانما الفقيه لبعض القرائن لبعض القرائن يرى ان الرواية الاولى اقرب الى الواقع هذه تسمى بالمرجحات غير المنصوصة مثلا لبعض القرائن شنو؟ لوجود اشباه ونظائر في الفقه مثلا مو اللي هو حرام لا لوجود اشباه ونظائر تقرب الحكم هذه الاشباه الأشباه والنظائر لكن غير منصوصة اللي ما ورد بها روايتهم لاحظوا المرجحات غير المنصوصة المرجحات غيروا المنصوصة يعني مرجحاتهم لم يرد النص الشرعي بها ويراد بها يعني بهذه المرجحات غير المنصوصة المرجحات التي لم يرد فيها نص شرعي خاص مو مثل مخالفه العامة اللي فيها نص شرعي مو مثل موافقة الكتاب اللي فيها نص شرعي وقد اختلف العلماء بالأخذ بها تسم من العلماء قالوا لا يجوز الاخذ بمرجحات غير منصوصة ثمن العلماء قالوا لا ما واختلف الذاهبون الى الاخذ بها يعني بهذه المرجحات في نوعيه المرجحات وتحديد المرجحات هناك خلاف كبير بين الاصوليين ما هي هذه المرجحات غير المنصوصه يؤخذ بكلها هل يؤخذ ببعضها والذي عليه المشهور من العلماء يعني من الوصوليين هو وجوب الاخذ بكل مرجح يوجب الاقربيه الى الواقع الاقربيه الى الواقع كتب جوا الاقوى في الحجية نوعا نوعا ولو بشكل نوعا ولو بشكل جيد فاذا إذا كانت هناك روايه وفي قبالها روايه اخرى ولم تكن هناك شيء ولم تكن هنا ولم يكن هناك شيء من المرجحات المنصوصه ولكن الفقير. بينه وبين الله اطمئننا الى ان هذه الرواية هي الاقوى في الحجية يعتمد وعليه الحيش دخلت الشيطان الحيش عبر القرائم الشرعية مو يعني هكذا انا اميل لا هكذا اميل وفق قرائم شرعية وفق اسس شرعية مليئة. مثلا افرضوا من القرائن لو ان الفقيه مثلا عندنا روايات بان السلام عليكم تفضل عندنا روايات بان اهل الكتاب غير نجسي حكمهم حكم الصها عندنا روايات في قبالها بان اهل الكتاب شنو حكمهم حكم النجا صحيح يا استاذ وافرضا ماكم مرجحات من المرجحات المنصوصة لم تكن هناك مرجع من المرجحات المنصوصة لكن الفقيد هكذا رأى أن روايات الطهارة هي أقوى في الحجية أقوى في الحجية ليس لوجود الأشواه والنظائي لوجود بعض الأدلة الشرعية غير الكافية يعني مو هي كافية ووافية مؤيدات شرعية مو أدلة شرعية مثلا رسول الله كان يروح حدهم يزورهم هم يجون يروحون، خلاص يرحون ومثلا ما شفنا نفذ مرة الرسول مثلا أخذ مثلا يطهر يده مثلا مؤيدات شرعية لقد تنع الفقير بأن هذه الروايات أقوى هذه تصبح من المرجحات غير المنصوصة فيجوز للفقي ان يعتمد عليها آفر. انتهينا من بحث المرجحات علاقة السنة بالكتاب هذا بحث جديد الكتاب يعني القرآن الكريم، السنة يعني الروايات الشريفة، ما هي النسبة بين القرآن الكريم وبين الروايات الشريفة؟ ما هي النسبة بين القرآن الكريم والروايات الشريفة؟ علاقه السنه بالكتاب يعني نسبه السنه يعني الروايات الشريفه بالكتاب يعني بالقران الكريم كتلخص علاقه احكام السنه الشريفه باحكام الكتاب العزيز بما ياتي خلاصه هذه النسبه وهذا الارتباط العلاقه يعني النسبه والارتباط باحكام السنه الشريفه يعني على الاحكام التي وردت في الروايات الشريفه باحكام الكتاب العزيز يعني على الاحكام التي وردت في القران الكريم بما يعني اولا التشريع ثانيا التاكيد ثالثا التفصيل شوفوا احيانا أقيم الصلاه أقيم الصلاه ايه شريفه حكم قراني يدل على وجوب الصلاة صحيح هذا هو الحكم القرآني وجوب الصلاة في الروايات الشريفة ايضا الصلاة عمود الدين هذا يثبت التأكيد لما ورد في القرآن في الروايات الشريفة حكم بوجوب الصلاة الصلاة عمود الدين صحيح هذا تأكيد للحكم الذي ورد في القرآن الكريم صحيح هذا احيانا تفصيل تفصيل اشنان صلوا كما رأيتموني أصلي وأخذ رسول الله بالصلاة كبر تكبيره الاحرام ثم قرأ سورة الفاتحة ومن بعده سورة أخرى وركع وسجد إلى آخر الصلاة هذه سنة شريفة بينت لنا وفصلت لنا الحكم الوارد في القرآن في القرآن شنو أقيم الصلاة في القرآن لم يرد كيفيه الصلاة وركعاتها وسجودها وركوعها صحيح ما ورد فالتفصيل ورد في اين ورد في السنة الشريفة الحكم في السنة الشريفة قد يكون لتفصيل حكم ورد في القرآن وقد يكون لتأكيد حكم ورد في القرآن وقد يكون لتأسيس حكم لم يرد في القرآن قد يكون لتأسيس حكم ما ورد في القرآن اللي ورد في القرآن مثلا العبومات أما التأسيس لهذا الحكم الخاص فقد ورد في السنة الشريفة ليش؟ لأن الله عز وجل قد وجل إلى نبيه وإلى المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام كالشريع الفقه الإسلامي فشريع الفتح الإسلامي فأيضا الأحكام في السنة الشريفة بعضها أحكام تشريعية أحكام شنو؟ تشريعية لأن الرسول من حقه التشريع لأن الإمام عليه السلام من حقه التشريع أما البرلمانات الوضعية فليس من حقها التشريع التشريع يعني في محطاب لحكم الله عز وجل لا بيان المصادير تأثير القوانين هذا من حقه إذا لم يكن يخالف الكتاب والسنة أما التشريع فالتشريع لله ولرسوله ولأولي وللأ الأمر منكم ولأولي الأمر ولما من معصوم عليه السلام فقط حتى الفقيه مو من حق التشريع الفقير مو من حق التشريع وانما الفقير من حق تطبيق الشرع بيان الشرع مو التشريع لاحظوا علاقه السنه بالكتاب اولا التشريع التشريع شنو هو يراد بالتشريع ما جاءت به السنة الشريفة من أحكام جديدة لم يتعرض لها الكتاب يعني لم يذكرها الكتاب الكتاب يعني القرآن مثل الأحاديث الداله على حرمان القاتل من الميراث إذا قتل مورثه الابن يرث أباه أم لم يرث يرث لكن الابن إذا قتل أباه لا يرث من أبيه إذا قتل أباه لا يرث من أبيه وإنما الارث لبقية الورثة إنما التركه لبقية الورثة جهد وين بالقرآن مكتوب الابن القاتل لا يرث مصر ما تفضل به الحديث الشريع فإذا هذا حديث تشريعي تشريعي يعني جاء بشرع جاء بحكم جديد لم يذكر هذا الحكم في القرآن التشريع ويراد به ما جاءت به السنة يعني الروايات من أحكام جديدة لم يتعرض لها الكتاب لم يتعرض لها الكتاب يعني لم يرد في الكتاب يعني في القرآن هذا الحب وإلا القرآن يشتمل على كل شيء القرآن لم يقل ما أتاكم الرسول فخذوه هذا ما أتانا به الرسول إذن القرآن اشتمل على هذا الشيء لكن مو بمصداقه مو بخصوصياته يذكر أن شخصاً كان جاي عند المرحوم المقدس السيد الشيراج في العراق يعني الأيام اللي كانوا في العراق قبل أربعين سنة خمسين سنة فقال إلا للسيد بأنه هل صحيح أن كل شيء في القرآن؟ السيد نعم كل شيء هو ما في القرآن فقال أنا اسمي كوك هو كان رجل غربي اسمي كوم. هل اسمي موجود في القران السيد فكر قال ان هذه الايه المباركه في سوره الجمعه وتركوك قائمه <تصفيق> بعدين السيد وضح لنا إن المراد يعني مو الاسماء وكذا كل شيء موجود في القرآن وانما القران مشتمل على جميع العلوم وما يحتاجه الانسان من احكام وغير احكام بمعونه اهل البيت وعلوم اهل البيت هكذا التشريع امثال الاحاديث الداله على حرمان القاتل من الميراث اذا قتل مورثه مورثه يعني مثلا الذي يورثه كالابي مثلا وتحريم الجمع بين الزواج بالعمه وابنه اخيها لا يجوز الجمع بين العمه وابنه اخيها الا باذن العمه او بين الزواج بالخالة وابنه اختها الا بابن الخالة الا بابن العمة والخالة هذا الحر... هذه الحرمة لم تذكر في آية التحريم فرمت عليكم امهاتكم وكذا لم تذكر وانما ورد هذا التحريم في السنة الشريفة هذا يسمى بالتشريح ثانيا التأكيد ويراد بالتأكيد ما جاءت به السنه مطابقا لأحكام الكتاب العزيز يعني الصلاة واجبة في القرآن الكريم أقم الصلاة في الروايات الشريفة أيضا روايات كثيرة تدل على وجود الصلاة هذه تسمى بالتأكيد فيكون مؤكدا لها يعني فيكون الحديث مؤكدا لها يعني لأحكام الكتاب في الاظرف فيكون الضمير رجع لما جاءت به الصنه لكلمه ما مؤكدا لها يعني لاحكام الكتاب العزيز امثال الاحاديث الداله على وجوب الصلاه ووجوب الصيام ووجوب الزكاه ووجوب الحج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذه الامور ورد وجوبها في القران الكريم وايضا في الروايات الشريفه فالروايات مؤكده لما ورد في القران والأحاديث الداله على حرمه القمار اجلكم الله والميسر يعني القمار وشهادة الزور شهاده الزور يعني الشهادة شهاده الباطل شهاده الكذب الزور بمعنى الباطل يعني واحد يشهد بالباطل وقتل النفس المحترمة قتل النفس المحترمة أيضا لا يجوز المحترمة يعني الذي جعل الإسلام لها احتراما والإسلام جعل لكل نفس احتراما حتى لنفس الحيوان حتى لنفس الحيوان الإنسان لا يجوز أن يقتل هره أو اجلكم الله كلبا إن امرأة دخلت النار كما في الحديث النبوي الشريف إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا أطعمتها ولا سقتها حتى ماتت الهرة الله عز وجل أدخلها النار بهذا السبب فإذا النفس محترمه نفس الإنسان ونفس الحيوان قتل شنو؟ قتل الهرة يعني هكذا قال بعض العلماء إذا كان فيها تعذيب للهرة فلا يجوز إيذاء للهرة فلا يجوز إلا لأمر اهم يعني إذا هذه الهرة مثلا سببت مثلا إيذاء الإنسان فحق الإنسان مقدم على حق الحيوان شنو؟ الحيوان الحيوان اذا يسبب ذلك ايذاء للحيوان وما كم اصلاح اهام لا يجوز. اما اذا لا يسبب ايذاء للحيوان اذا لا يسبب ايذاء للحيوان فقالوا بكراهة ذلك وان مجرد واحد يقتل حيوان لا مستجد. إذا ضرر على الإنسان إذا ظرر على الإنسان فحق الإنسان مقدم ليش حق الإنسان مقدم خلق لكم ما في الأرض جميعا الله عز وجل سخر للإنسان كل شيء طبعا هذا البحث مفصل مذكور في محل في باب حقوق الحيوانات يعني من مو... حيوان ضار ومؤذي يجوز قتل لا الكلام انه اذا حيوان موضف واذاء وقتله يعني اذا كان القتل لهذا الحيوان يوجد ايذاء فهذا لا يجوز لان ايذاء الحيوان لا يجوز لكن اذا مجرد القتل من دون ايذاء القتل من دون ايذاء فقالوا بتراهج تالي رب كشنا كل ذلك إذا لم تكن مصلحة الإنسان أقوى من مصلحة الحيوان، لأن واضح مو مصلحة الحيوان هي مقدمة على مصلحة الإنسان. هذه مثلا فقية طبعا. لاحظوا وشهادة الزور وقتل النفس المحترمة الذي جعل الإسلام لها احتراما وعفوق الوالدين. كل هذه الأمور وردت في القرآن الكريم. ورد الحكم بحرمتها في القرآن الكريم وكذلك ورد الحكم بحرمتها في الروايات الشريفة البيان إن شاء الله يبقى فيما بعد وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين